ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن وحي العلماء النبي يقرأ لحسو الحسين ويعودهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين اللهم أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين اللهم شفان <تصفيق> لما في, لما في الصدور فالله خير حافظا إلى كل مهموم إلى كل مغموم إلى كل مسحور ومنسوس ومعيوم إلى كل مريم كما أن نفث الخبيث في العقدة يؤثر سحرا بإذن المولى كذلك نفث الصالح بالقرآن يؤثر نورا وشفاء وعافية بإذن المولى جل جل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 وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الروقية الشرعية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ومن وحي العلماء الله سبحانه شرع على الأسباب وأمر بها وأمر بالتوكل ولا منافات بين هذا وهذا فالمؤمن يتوكل ويعمل بالأسباب، والتوكل لا يمنع الأسباب، والأسباب لا تمنع التوكل، وإنما المصيبة أن يتوكل ويدعى الأسباب أو يعمل بالأسباب ويدعى التوكل والواجب الذهن بينهما، والثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب. وأن كل شيء بيده جل وعلا فمن هفضه الله فهو المحفوظ ومن أرد الله به شيء أن به ذلك الشيء والكوة لكن العبد عليه يخذ الأسلام يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس أذيب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقاما الرقية الشرعية الرقية الشرعية ولهذا يقول نبي الله سلام احفظ الله يحفظ ولهذا يقول نبي الله سلام احفظ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 غير المظلوم عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولا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 لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا, وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 حسداً حسداً من عياذ أوفسين من بعد ما تبين لوم الحق فعفو وصفح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم الناس أم يحسدون الناس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 وأتينهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسودوننا فسيقولون بل تحسودوننا فسيقولون بل تحسودوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وَمِن شَرِّ حاسد إذا حَسَدٍ ذَحَسَدَ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 وفجرنا الأرض عيوناً فلتقل الماء على أمره قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان الضختان.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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير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 أولئك هم الغافلون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 وزين افسكم افلاتم بصرا ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين يا قلب الي كل بصر خاسئا, خاسئا وهو حسير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 فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا ثَرَ الدِّرْزِقِ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ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 فلما سمعت بما كن ارسلت اليهم واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رايناه اكبرنا اكبرنه وقد طان ايديهم وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشر حاش لله ما هذا بشر ان ذا الا ملك كريم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 وأوحينا إلى موسى أن لقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا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 وآمنا برب هارون وموسى لا هيّا قلوبهم لا هيّا وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئوا للسحر وأنتم تبصرون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقون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 الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم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 وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من النار من النار ونحاس فلا تتصيران يرسل عليكم ما شواظ من النار من النار ونحاس فلا تتصيران بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحِي إلي أن من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد، فأمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا.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 ولا يزيد الظالمين مين إلا خسارة ولنبلو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإن إليه رجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون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 إنا إلى الله راغبون وظنن إذ ذب مغضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات اللّه إِلَّا إله إلّا أنت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت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 سبحانك كما أعظمك سبحانك كما رحمك سبحانك كما لطفك سبحانك كما أكرمك سبحانك ما أحلمك على من عصاك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 بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيدكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الامر ومن الامراض والامواه ومن نزغات الشيطان ومن ال ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبط الآثار عين المعجبة نظرت وما ذكرت أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جماعة رجال أو نساء اللهم أبط الآثار عين أصابت عقلا فبلدت أو أصاب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 اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد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 المعاصي والشاوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الآواء والمنذات اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء اللهم عصم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والرجال اللهم عصم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 يا رب العرش العظيم ان يشفياكم <تصفيق> اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم <تصفيق> اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم اللهم اشرح صدورنا واذل همومنا ويسر امورنا اللهم اهد قلوبنا اللهم يسر امورنا اللهم مرفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعلهم في حسن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان راجم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعوانا فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيد وفي الختام نسأل المولى الكريم أن يرفع البلاء وينزل الشفاء وينفع بهذا الإصدار كل مسلم ومسلمة للتواصل مع القارئ الاتصال على رقم صفر خمسة أربعمئة، ستة ثلاثة وثلاثون. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف، ومن التقديم أخوكم سلطان التميمي. والسلام عليكم ورحمة الله.